يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي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 ولكن الله حبَّب إليكم الإيمان وزيَّنه في قلوبكم وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمه والله عليم حكيم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 عسى أن, خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى, عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نَسَاءٌ مِنْ نِسَائِنْ عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا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 قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ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 والله بكل شيء عليم يمننون عليك ان اسلموا قل لا تمننوا علي اسلامكم بل لله بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان